بفضلك يا إلهي عيبنا الحمد لله من قبله فهو المقبول ومن حربه فهو المخذول من التجا إليه عز ومن توكل عليه كفاه ومن أطاعه تولاه ومن بارزه وحطمه ومن أشرك به أحرقه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 وغذاؤه في الأرض وإن الروح سر من أسرار رب العالمين سبحانه وتعالى كانت من العلو ودواءها وغذاؤها من عند رب العالمين سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا فلو أننا نظرنا في شوارعنا وفي أسواقنا لوجدنا لو أن الناس اهتموا كثيرا بالبدن ولم يهتموا بالأرواح إلا من عصم رب العالمين فلذلك لم يدخلوا جنة الحياة لذلك لم يحيوا حياة الحياة حينما أنزلوا إلى السوق فأجد هذا يبيع كذا وهذا يبيع كذا مما هو غذاء للبدن لا ننكر ذلك لكن ننكر أن نترك غذاء الأرواح ونظن أن الغذاء هو غذاء البدن فقط فالثوب الذي ألبس للبدن والطعام الذي أشرب للبدن والشرب الذي أشرب للبدن وهذه النظارة أيضا للبدن والسرير للبدن والدُّلاب للبدن وهذا المسكن للبدن والبيت للبدن أين الروح؟ نريد أن ندخل جنة الحياة وأن نحيا حياة الحياة ولن تحيا الروح ولن تدخل جنة الحياة إلا بالعبادات التي تعيشك مع رب العالمين سبحانه وتعالى العد يؤدي العبادة أداء يعني روتينيا ولذلك لا يستفيد منها لا يستفيد منها إخواني لو أن إنسانا الآن لو أن إنسانا أمامه تفاح يأكل تفاح جميل فيأكل واحدة ثانية لما لأنه شعر بطعم الأولى لو كان هذا الإنسان لا يشعر بالتذوق ما عنده حاسة التذوق يأكل هذا الطعام ولا يجد نفسه يقبل عليه لأنه لم يذق طعمه. فحينما لم نذق طعم قيام الليل لم نقم. حينما لم نذق طعم الصيام. حينما لم نذق طعم الذكر. حينما لم نذق طعم القراءة القرآن. حينما لم نذق طعم الصدقة. حينما لم نذق طعم العمرة العمر لها طعم. والذكر له طعم وقراءة القرآن له طعم والتسبيح له طعم كل عبادة لها طعم لكن أتحدث عن حياة الحياة هي دي حياة الحياة إخواني لكن حينما يفقد الإنسان حاسة الذوق لا أتكلم على حاسة الذوق للفم إنما أتكلم على حاسة الذوق للقلب على حاسة الذوق للروح فالروح لا تتذوق يدخل عليها أغاني فيش إشكال. أفلام فيها معاصي لا إشكال أفلام عياذا بالله فجور وفسق لا إشكال غيبة نميمة الروح لا تتذوق أنا لو جلست الآن وأمامي ملح وعرضت أن أأخذ ملحا وأجعله في فائد ما أستطيع أن أكمل لما عندي حاسة التذوق تمنعني أن أأكل هذا الملح نحن لا نأكل ملحا العاصي إلا من عصم رب العالمين يأكل ثم يقتل روحه يقتل قلبه حتى لا يشعر بشيء ويأكل السم ولا يشعر بأنه سم. يأكل ملح ولا يشعر بأنه ملح يأكل حنظله وما يشعر بأنها حمضدة يأكل المر ولا يشعر بها أين نروحه فهل هذا دخل جنة الحياة أبدا هل هذا يعيش حياة الحياة أبدا كيف ندخل جنة الحياة بالعبادات كيف ندخل جنة الحياة بتصحيح العقاد كيف ندخل جنة الحياة بالخلق الحسن كيف ندخل جنة الحياة أن نكون مع أوامر الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة وأريد أن أتكلم سريعا سريعا في هذه الحلقة عن عبادة فقدها الكثيرون منا هي سبب لدخولنا جنة الحياة وهي سبب أن نعيش حياة الحياة ألا وهي عبادة الصبر أنا صابر أنا صابرة لا نريد أن نضحك على أنفس الصبر يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله الصبر أجماعت الأمة على أنه على أنه نصف الإيمان الصبر نصف الإيمان الصبر نصف الإيمان والشكر هو النصف الآخر فالدين كله صبر وشكر كيف هذا؟ ما أنت مطالب بشيئين في الشريعة إما أن تؤمر بشيء وإما أن تنهى عن شيء يا أيها الذين آمنوا أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إما أن تؤمر وإما أن تنهى بتؤمر بأوامر وتنهى عن نواهي تقوم بهذه الأوامر يساعدك على ذلك الشكر وتبتعد على هذه النواهي ويساعدك عن ذلك الصبر على ذلك الصبر وإن كان الصبر يكون في المأمور ويكون في المحظور ويكون في المقدور كما يقول العلماء وكما سيأتي إن شاء الله تعالى الشاهد الصبر نصف الإيمان الإنسان حينما يعيش في ظلمات الجهل حينما يعيش الإنسان في ظلمات الفتن لن يجد أفضل وأكثر ضياء من الضياء إيه اسمع ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي ملك الأشعرية رضي الله عنه قال والصبر ضياء تريد أن تضيئ لنفسك في فتن مظلمة وحالكة عليك بالصبر والصبر ضياء لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر في القرآن الكريم في أكثر من تسعين موضعا أكثر من تسعين موضع يقول سبحانه وتعالى اسمع واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول تعالى واستعينوا بالصبر بالصبر والصلاة لا صلاة إلا بصبر لن تصلي إلا إذا صبرت على الصلاة لن تصوم إلا إذا صبرت على الصيام لن تسكي إلا إذا صبرت على فقد المال لن تحج إلا إذا صبرت كل عبادة يدخل فيها الصبر كل عبادة يدخل فيها الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن ضد الصبر تنبه نهى الله سبحانه عن ضد الصبر قال سبحانه وتعالى إذا لقيتم الذين كفروا فاسبتوا ولا تولوهم الأدبار آه. يبقى الذي ولهم الدور لم يصبر ولا تولوهم الأدبار ولذلك قال الله سبحانه وتعالى اصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم بينهى الله سبحانه وتعالى عن عدم الصبر رضوان ربي مبتغاية وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي الصبر خير ده مش كلامي ده كلام رب العالمين يقول سبحانه وتعالى ولئن صبرتم له خير للصابرين الصبر خير كما ذكر رب العالمين في القرآن الكريم لن يفوز يوم القيامة إلا الصابرون إيه لن يفوز يوم القيامة إلا الصابرون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله أكبر الصبر سبب من أسباب البشرى رب العالمين أخبرنا أننا نبشر كل صادرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله نحن ملك الله يفعل فينا ما يشاء إن لله وإنا إليه راجعون إن لله أعيننا لله يأمرنا أن ننظر حيث شاء وألسنتنا لله يأمرنا أن نتكلم بما شاء وأذننا لله يأمرنا أن نسمع بها ما يشاء إن لله وإنا إليه رجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الصابر سيدخل الجنة ويأخذ الثواب كثيرا كثيرا كثيرا بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يرسل الله الملائكة لتسلم على الصابرين فيقول سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم, والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ويقول الرسول عليه السلام ما أعطي أحد عطاء خير له وأوسع له من الصبر ما أعطي أحد عطاء خير له وأوسع له من الصبر هذا كلام الرسول عليه السلام ما الصبر الصبر في اللغة الحب والمنع. قال سبحانه وتعالى وصبر يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ويأيها المخاطب والقرآن وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه. وصبر احبس نفسك معهم. وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه. الصبر في اصطلاح العلماء منهم من يعرفه فيقول حبس اللسان عن الشكوى وحبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس الجوارح عن التشويش او عن المعاصي ايه حبس اللسان عن الشكوى لان هناك شكوى الله أغفر الله وهناك شكوى إلى الله لا يجوز أن تشتكي الله سبحانه وتعالى تقول الحالة كذا والحال من الذي قدرها الحالة كذا والحالة كذا تشتكي من يرحمك لمن لا يرحمك وتشتكي من لا يظلمك لمن يظلمك لمن يظلمك لا يجوز أن تشتكي من الله سبحانه وتعالى لكنك إن شكيت إلى الله فأنت صادر أيضا لقد شكى أيوب إلى ربه عليه السلام مرضه وقال ربي إني مسني الضر يا الله لم يقل ربي إني أهلكني الضر ربي إني أمربني وأقعدني الضر مع أنه لا يتحرك في أيوب إلا لسانه وقلبه قلبه شاكر ولسانه ذاكر رب إني مسني الضرش وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له على التو واللحظة اشتكى لله وهو صابر يجوز أن تشتكي فقرك إلى الله يجوز أن تشتكي مرضك إلى الله سبحانه وتعالى نريد أن نصبر ولا نشكو الله سبحانه وتعالى يعقوب عليه السلام سماه الله صابرا وقال يعقوب فصبر جميل وبالرغم من ذلك اشتكى إلى رب العالمين إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فالشكوى إلى الله لا تنافي أنك صابر لا تنافي كونك صابرا ولذلك نريد أن نصبر لماذا تجزع؟ لماذا تتسخط؟ تجزع وتتسخط لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاك وابتلاك بفقد الولد مات ابنك في الصغر لماذا تحزن يا أخي الولد لله هو الذي أعطاني فربما قضى الولد لكي يكون فرطا لي على الحوض لكي يكون سببا لنجاتي في الآخرة لكي يساعدني يوم القيامة يكون سبب في نجاتي من على الصراط اسمع ماذا ثبت في مسند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي حينما قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر الله الملائكة أن تقبض ولد العبد ابن العبد تقبض الملائكة ابن العبد وتصعد إلى الله ويسألها وهو أعلم أقبضتم ولد عبدي تقولون نعم يا رب أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم يا رب ماذا قال عبي يقولون حمدك واسترجع يا رب قال الحمد لله إن لله وإن لي رجعون فيقول الله سبحانه وتعالى ابن لعبي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد لماذا تحزن رب العالمين سبحانه وتعالى قضضه ربما حتى لا يقع في العصيان وحتى لا يفجر ويكون ذلك خير له يا إخواني من لم يموت الآن سيموت بعد الآن من لم يموت اليوم سيموت غدا إن لم يكن في الغد الأسبوع القادم إن لم يكن الأسبوع القادم الشعر القادم في النهاية كل نفس ذائقة الموت فلماذا نتسخط إذا مات زوج تسخطنا إذا مات أب تسخطنا إذا ماتت ويا ربي و... لماذا لماذا نتسخف ويبعدنا الشيطان عن طريق ربنا الرحمن والله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه رجعون حينما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة مات ابنها و... ما تبنها وهي عند قبره فقال صبري يا مرأة فقالت إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله فلما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا ألا تدرين من هذا هذا رسول الله فانطلقت إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام انطلقت إلى بيته لم تجد على بابه بوابين صلى الله عليه وسلم انطلقت وقالت لم أعرفك يا رسول الله قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صبر عند الصدمة الأولى انت حزين ليه تحزن ليه لمرض لأنك مريض اسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى تشوك يشاكها إلا كفر الله عنه من خطايا ارتفعت حرارتك مصاب بأي مرض من الأمراض يصفت بأي مرض من الأمراض يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده ما يصيب العبد مرض ولا أذى إلا حتى الله عنه خطايا كما تحط الشجرة ورقها بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجال البلاء بالعبد حتى يمشي هذا العبد على الأرض وما عليه خطيئة وما عليه خطيئة لكن نقابل هذا بالسخط بالتصخط، بالجزع أم نقابل هذا بالصبر الصبر إيه الصبر أن تحسن صحبة البلاء آه اتمنى أن هو يرفع لكن إذا نزل البلاء علمت أن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى عليه كما تحسن صحبة النعمة شوف لما إنسان ربنا ينعم عليب ملايين يفرحان ينعم عليب منصب يفرحان أخي لعل هذه النعمة تكون سبب ضررك وأنت لا تدري ولعل النقمة أو البلاء يكون سببا لنفعك فلذلك لا تتسخط على قدر الله الصبر يحتاج لكلام طويل لكن سأضرب لك مثالا قبل أن أفارقك ثم أكمل إن شاء الله انقدر الله لنا أقول لإخواني الإنسان إذا أحب شخصا يصبر على ما يأتي منه زوجة بتحب زوجها لو أهانها بتصبر العكس الابن ليه؟ عشان فيه محبة فما بالك برب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو له المثل الأعلى وربما يفعل ذلك لمصلحة بل هو يفعل ذلك لمصلحة العبيد لكن العبيد أغلبهم لا يعلمون الصبر به ندخل جنة الحياة ونحيا حياة الحياة أسأل الله أن يجعل من الصابرين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضوان ربي